صاحبي لو شفتني عند المقام لا تحسبني من الذنب معاصوم في حياة الناس صحوات ومنام والحظيظ اللي ضميرة ما ينوم صاحبي لو شفتني عند المقام لا تحسبني من الذنب معاصوم في حياة الناس صحوه ومنام والحظيض اللي ضميره ما ينام كم تتبعنا ملذات المرام وكم تعدنا على بعض السلوم كم توقفنا على حدود الحرام وكم تخطينا الحواجز والعقوم كم تخطينا الحواجز والعقوم وكم تعذبنا من أسباب المنام والنفوس اللايمة دايم كم تعذبنا من أسباب المنام والنفوس اللايمة دايم والله المعبود خلاق الآنام حاكم والكائل لله بحكم والله المعبود خلاق الأنام حاكم والكون لله محاكم صاحبي لو شفتني عند المقام لا تحسبني من الذنب معصوم في حياة الناس صحوات ومنام والحظيظ اللي شفتني عند المقام لا تحسبني من الذنب معصوم في حياة الناس صحوات ومنام والحظيظ اللي ضميره ما ينام لو ينام الخلق عينه ما تنام وحده الدائم وغيره ما يدوم ما خفى سمعه دب بن في ظلام لا ولا تخف دورات النجوم لا ولا تخف دورة النجوم عالم سري وجهري بالتمام كاشف حتى النوايا والحلوم عالم سري وجهري بتمام كاشف حتى النوايا والحلوم ناس جن جلدي ولحمي والعظام ما يغره شي من حالي عموم ناس جن جلدي ولحمي والعظام ما يغره شي من حالي عموم صاحبي لو شفتني عند المقام لا تحسبني من الذنب معصوم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 كاتب ميلادي يومي والختام في سجل حاوين كل العلوم لو شكينا له وصحنا بالكلام ما لحقنا لو رفعنا الصوت ما لحقنا لو رفعنا الصوت أطلبه وادعيه بسمه العظام يا عسى مسعاي بالخير مخاتوم أطلبه وادعيه بسمه العظام يا عسى مسعاي بالخير مخاتوم واسأله فردوسه العالي مقام والعفو والعتق من نار السموم واسأله فردا وسهل عالي مقام والعفو والعتق من نار السموم صاحبي لو شفتني عند المقام لا تحسبني من الذنب معاصوم في حياة الناس صحوات منام. والحظي اللي ضميره ما ينوم صاحبي لو شفتني عند المقام لا تحسبني من الذنب معاصوم في حياة الناس صحوات وما نام والحظي اللي ضميره ما ينوم.